أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللّائ ولدنهم وإنهم لا يقولون مكرم من القول وزورا وإن الله لعفون غفور والذين يظهرون من ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لِمَا قالوا فتحرير رقبة من قبل أي يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبيث